الحمد للہ نحمده و نستعیده و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من اعمالنا من يزه اللہ فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريط له و ان محمد عبده و اما بعد مضجبونا کرسی جديد کرسی خلانی نخمم انترشح ماله استراحه كرسي فينا يا اخوان شو مرتاح هو سعد حسره كبيره في الواقع احنا صغار الله يساعده اقول جزا الله خيرا من سعى لإراحتنا ونسال الله جل وعلا ان يريح من ساهم في هذا يوم الموقف يوم يتعبوا الناس واين نذكر جميلا اتقدم به ايضا احد اخواننا بارك الله له في ماله وأهله وولده حيث يسعى لي بسقيف الساحة الخلفية يعني دلها كما نقوله هنا باللغة بتاعنا العربية يعني دلها دلها دلها, دلها, دلها, دلها سطف يعني حتى يستظل به أو يستظل به في الحرب ويتقى به المطر في الشتاء والبرد اسال الله جل وعلا ان يظله في ظله يوم لا ظل الا ظله اسال الله جل وعلا ان يبارك في كل من يسعى في خدمه بيت الله جل وعلا وخدمه الدعوه وعلى راسهم الذين يحضرون هذه الدروس نسال الله ان يجعل خطاهم في سبيل الله لرفع الدرجات وتكثير السيئات ذكرنا في الدرس السابق ما يتعلق به مساله الاغماء بعض الاشوان ان يعني اراد يفهم لانه قال يعني كان في في الشرح نوع اقتباس فكرنا يا اخواني ان الاغماء حكم من فاتته الصلاه في فعل وهذا دائما اذا خرج الوقت اما اذا لم يخرج الوقت يعني اذا اغمى على شخص ولم يخرج الوقت في وقت افاقته يجب ان يصلي يجب ان يصلي اما ان خرج الوقت فالخلاف في خروج الوقت وذكرنا في ما سبق ان الاغماء فرع لو سیارہ مکان دية فام دية فام بيضاية قلت يا إخواني الإغناء متردد هو فرع غير منصوص عليه يعني ما جشف السنة التنصيص على حكم المغمى عليه وهو فرع متردد بين أصلين والأصلان هم النوم والجنون بجامع علة وهي زوال العقل هذا،, هذا كله يسمى في،, في،, في،, في علم أصول الفقه بمبحث القياس لأنه مصادر الكشريق القرآن والسنة والإجماع ثم القياس وهذا الذي إذا تحدث عنه داخل في ماب القياس من أبواب أصول الفقه إذن عندنا فرعاً لهو الإغمال وعندنا الأصل اللي هو النوم أو الجنون وعندنا العلّة اللي هي زواب العقل أو ارتفاع العقل وهذا الإغماء يدور بين أو يشابه النوم من جهة ويشابه الجنون من جهة هو يسمى في القيس بالذهاب بقيس الشبه والحكوان فهل الإغماء هو ارتفاع للعقل بكلية أم هو ارتفاع جزي يشبه النوم ذكرنا أن الإغماء أقرب إلى الجنون منه إلى النوم الاغماء اقرب منه الى الجنون من النوم لماذا؟ لان المغمى عليه مريض والمجنون مريض اما النائم فلس بمرض لهذا الحق المغمى عليه بالمجنون وعلى هذا نقول ان من اغمی عليه في وقت صلاة فلم يصلها حتى خرج حتى خرج وقتها فليس له أن يقضيها لماذا؟ لأنه في حكم المجنون والمجنون جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقضي الصلاة بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة الصحيح رفع القلم عن ثلاثة ومنها عن المجنون حتى يعقل عن المجنون حتى يعقل هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى مسألة الأخرى التي تعنق بها كلون في هبوع السابق مسألة من سهى أو نسى صلاة في السفر وتذكرها في الحضر واحد نسى صلاة في السفر وتذكرها وهو مقيم يعني كان مثلا في وهنا وما صلاش صلاة الضغر فلم يعني نسيها أو سهى عنها ورجع من وهران فلما وصل إلى جزائر العاصمة لم يتذكر هذه الصلاة حتى أذن المغرب فتذكر أنه قد نسي صلاة الظهر ماذا يفعل؟ ذهب الإمام مالك الشافعي وهو مذهب ابن عمر أنه يقضي هذه الصلاة يقضيها قصراً قلنا تكلموا إذا خرج وقتها أما إن لم يخرج وقتها فإنه يقضيها كما وجبت عليه لماذا يقضيها كما وجبت عليه يا أخواني؟ أنا أرجو أن تتبهوا جيدا لأنكم إن فهمتم مثل هذه المسائل ستفهمون علما كبيرا إن شاء الله تعالى قالوا لأن القصة أن القصر تعلق بوصفه والصفر وهذا الوصف إذا الإنسان ارجع إلى مكان إقامته وبقي الوقت قال قد زال ذلك الوصف وبقي عليه الوجوب في الوقت فلوصف وإخوان الصفر إذا ارجع إلى بلد الإقامة وبقي وقت الصلاة عليش يصلي قصرا كما يقوله الظاهرية ومن على لأن هذا الوصف الذي هو الصفة قد زاد راح وضقي الوجوه متعلقا بالمكلف لذا وجب عليه أن يصليها تامة هذا إذا لم يخرج الوقت ما يخرج الوقت فإنها تعلقت بذمته قصرا فهي تغيها قصرا لان هذا الوصف زال والوقت قد ذهب وتعلق الوجوب به عندما كان الوصف متعلقا به وهو السفر لذا كان اعدل الاقوال اخواني ان من فاتته صلاه في السفر من فاتته في السفر ولم يتذكرها من فاتته بسهو او نسيان طبعا ما هوش عامد من فاتته صلاة في السفر ولم يتذكرها في الحضر إلا بعد خروج الوقت فإنه يقضيها كما وجبت عليه أي قصر واضح إخوان مما يتعلق بهذا الحديث أو هذا الأخر أن من وجبت عليه صلاة الحضر ونسيها ولم يصلها وتذكرها في السفر تطبق عليه القاعدة الأولى يعني إذا كان ذكرها وبقي الوقت فإنه يصليها ماذا يا إخواني يصليها قصرا لماذا لأن الوصف المتعلق به قائم وهو السفر وما زال في الوقت إذا يقضيها أو يصليها قصرا أما يخرج الوقت فلو كان في السفر فإنه يقضيها تامة واضح ذكرنا أيضا في الوصف درس السابق, السابق حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونومه عن الصلاة ركرنا جملة من الأحكام وبقيت فروع لابد أن نتحدث عنها من فروع ما يتعلق بهذا الحديث من مسائل وهي متصلة به إذا نام الإنسان عن خمس صلوات سانت کم بعض الناس ربما يتعب ينام يوما كاملا وهذا حدث اخوان بعضهم قد ينام يومين تواصلين بعض الناس مختلف بالنوم فان تعب نام من غير انقطاع اذا نام الانسان عن خمس صلوات فكيف يقضيها الصحيح انہاو انہو یقضیها كلها بترتيبها فاننام من الظهر الى الظهر قضى الصلاة متمر ومتارک مترتيبا على الترتيب الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ولا يقضی كل صلاة مع اختها والا اخوان المسألة الاخرہ متعلقة بهذا الحديث حديث نوم النبی صلی الله عليه وسلم عن الصلاة إذا دخل الإنسان المسجد ووجد الناس يصلون في الجماعة ودخل مع الناس في صلاة الجماعة وأثناء الصلاة تذكر أنه نسي صلاة إما بنوم وإما بنسيات الإنسان جلد المسجد ودخل مع الناس اهنا في صلاه العصر اذا كبر غير يكبر يتذكر انه لم يصلي ايش وش دخل في العصر فلما كبر للصلاه احرم بالصلاه تذكر أنه نسي صلاة قبلها وإي صلاة الضغر ماذا يفعل؟ هل يغير نية؟ نقول لا يجوز لها نية أي إنسان أحرم بالصلاة وكبر لها ثم تذكر صلاة قبلها لا يجوز له أن يغير النية لأن النية متعلقة بالإحرام فإذا أحرمت ان عادت الصلاة على النية التي جاء بها لأجل تلك الصلاة طيب قد يقول قائل ماذا نفعل الآن نقول صلي تلك الصلاة الحامرة وهي صلاة العصر فإن سلم الإمام سلم معه ثم قم وصل الظهر بعدها ولا يجب عليك أن تعيد صلاة العصر لأن قال بوجوب الترتيب وهو إعادة الصلاة نقول التلقيب واجب فيما يستطع والله جل وعلا قال واتقوا الله ما استطعته وهذا قد اتقى الله ما استطعه حيث أحرم بالصلاة الحاضرة ولم يتذكر الفائتة إلا بعد أن أحرم بالحاضرة فعليه إذن أن يصلي مع الإمام الحاضرة ليسالة العصر فإذا سلم مع الإمام قام بعدها وصلى صلاته الفائته وهي الظهر وليس عليه أن يعيد العصر لاجله تحقيق الترتيب واضح اخواني والدليل الدليل أن الله جل وعلا لم يوجب علينا ترتيبا أو لم يوجب علينا اعاده الصلوات لا هو ولا رسوله عليه الصلاه والسلام وان هذا الذي فعل هذا الأمر قد اتقى الله ما استطاع وبذلك يتحقق الوجوب طيب مع الجماعة وهذه كلها مسائل تتعلق بهذا الحديث لو دخل مع الجماعة وقبل أن يكبر للصلاة الحاضرة تذكر الصلاة الفائدة جاء صلاة العصر غير جاء يكبر تفكر بني ما صلش ماذا يخبر نقول الصحيح يا إخوة أنه لا أن الله يريد أن نخوض في الخلاف كثيرا الصحيح أنه ينوي ينوي الفائتة يعني يذرني أبل رحي يصلي الظهر ويفاته ويدخل مع الجماعة الذين يصلون العصر ولا حارج في اختلاف النية يا إخوان لا حارج في اختلاف النية ومن قال بأن النية يجب أن تتوافق نية الإمام مع المأمون فإنه قد غالت لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذا ابن جبل رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف إلى بني عمر بن عور في قبا فيصلي بهم العشاء وهو متنفل وهم مفترعون ورحمة إخوانك إذن لي تذكر صلاة فائدة وقبل أن يحرم مع الإمام في الحاضرة جاءت له أن ينوي نية صلاته الفائدة ويدخل مع الإمام في الصلاة الحاضرة نعبر عليها التعبير لله يعني الذي يفهمه, أو يفهمه الجميع فاتك صلاة الظهر بنوم أو نسيان ثم لما جئت إلى المسجد وجدت الصلاة صلاة العصر قد قامت وقبل أن تكبر للإحرام تذكرت هذه الصلاة التي فاتت ماذا تفعل؟ انت تنوي صلاة الظهر وتدخل مع الجماعة صل معاهم فأنت بعد انسراف الإمام تسلم الإمام الصلاة تقول خلاص صلیت الظهر ماذا يبقى عليك؟ يبقى عليك أن تصلي ناصر بعدها طيب هذا اخواني قد يقول طائل هذا في الصلوات التي يتوافق عدد ركعاتها يعني الظهر مع العاصر ربعا ربعا لكن لو أن إنسانا نسي صلاة المغرب وجاء إلى المسجد وقبل أن يكبر تذكر أنه قبل أن يكبر صلاة العشاء تذكر أنه لم يصلي المغرب والمغرب ثلاث ركعات والعشاء تم ركعات كيف يفعل هل يصلي العشاء ثم بعد ذلك يصلي المغرب وهو قد تذكر قبل الإحرام نقول يصلي كالمرت الأولى ينوي صلاة المغرب ويدخل مع الإمام في صلاة العشاء منتبه لهذه المسألة يكبر مع الإمام هو ناوي صلاة المغرب والإمام سيصلي العشاء فيصلي مع الإمام ثلاث ركعة يعني ركعتين اللولي ثم التشهد ثم يقوم الامام لرکعته الثالثة فيصلي معاو رکعته الثالثة بقراءتها و ركوعها وسجودها اذا الامام الفعراص من السجود باش يطلع للرکعة الرابعة هو ماذا يفعل ينوي المفارقة في نفسه خلاص يقول راق فارق الامام وش يدير اسیدير التشهد هو وحده يقرأ تحية ثم يسلم ثم بعد ذلك يكبر مع الإيمان ويدرك ما بقي من صلاة العشاء واضح يا إخواني أنا يشوف الناس ما مش هذه مسألة مهمة يا إخوان وهذا من اختيارات شيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله دليله دليل هذه يعني جواز مفارقة الإيمان في النية أو مفارقة الإيمان في الصلاة أنه عليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل يشتكي معاذا معاذا من جبل لما كان يروح يصلي بالناس في قبال كان يطول جدا ففي يوم من الأيام أحد الناس شافوا طول خرج وحدهم كمل الصلاة وحدهم فذهب يشتكيه الى النبي عليه الصلاه والسلام وقص على النبي صلى الله عليه وسلم قصص دخل مع الصلاه فاضل جدا حين فصلت عنه واجمنت صلاتي وحده فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا نقول يجوز لمن نسي صلاة المغرب ودخل المسجد ووجد الناس يصلون صلاه العشاء او قد اقيمت صلاه العشاء فإنه ينوي الدخول في الصلاة معهم لكن لكنه ينوي, ينوي صلاة المغرب ويصلي مع الإيمان ثلاث ركعات فإذا قام الإيمان إلى الرابعة بقي جالسا وتشهد ثم سلم وخرج من صلاة المغرب ثم له بعد ذلك أن يكبر من جديد ويحرمه ويصلي ما بقي مع الإيمان صلاة العشاء هذه السورة الأولى وهذا اختيار شیخ الإسلام ابن تيلي رحمه الله ولو وجاہتاً کبيرا الوجه الثاني أنه يبقى جارساً يعني كیل حق الرقعة الثالثة يبقى جارس يخلل الإمام يصلي واحد رقعة يعني لا يتابع الإمام في الرقعة الرابعة فإذا تشهد الإمام تشهد معه وسلم معه ولشمال لهذه الصوره الاخيره من يعني عدم الاقتداء بالامام في الركوع والسجود والصواب الله اعلم انه يعني يفارق الامام ويتم صلاته ثم بعد ذلك يستدرك مع الامام ما بقي من صلاه العشاء واضح يا كذلك ربما نسي الرجل صلاه الفجر صلاه الصبح لم هي ثم دخل مع الامام في صلاه الظهر بعد الكبر أن تذكر انه لم يصلي بعد ما تكبر مع الامام تذكر ماذا يفعل ينوي الانفصال في الركعه الثانيه واضح يا اخوان ينوي الانفصال في الركعه الثانيه يعني يصلي مع الامام فاكماله وتشاهده وسلم ثم كبر مع الإمام ويدرك ما بقي من صلاة الظهر أما إن تذكرها قبل أن يحرم فإنه يعني ينوي الانفصال أيضا يعني ينوي صلاة الفجر وينفصل مع الإمام في الركعة الثانية سواء بسواء أما إن دخل في صلاة الظهر بنية ثم تذكر الصبح. فإنه يصلي مع نہوسلی سر تتنی لکھن ہن سر تتو تم دنوں تک مو سر تتو یا سرد موبی آئی سلادی تب طيب مما يتعلق بهذا الحديث السابق وحديث نوم النبي عليه الصلاة والسلام مسألة التأذين مسألة التأذين متى يؤذن متى يؤذن من فاتته الصلاة الذي دل عليه الحديث صراحة أن من فاتته صلاة بنوم أو نسيان فإنه فورا انتباهه وتذكره للصلاة يسرع له أن يؤذن وأن يقيم قد يقول قائل إن الأذان إعلام بدخول الوقت نقول نعم إن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة والذي فاتته الصلاة وقت صلاته تلك قد حضرت في ذلك الوقت فيؤذن لها ويدل له حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريح في أنه أمر بذالة أن يؤذن وأن يقيم طيب هل هذا مخاص بالجماعة أم يجوز بالمنفرد أن يؤذن لنفسه نقوم نقول إن الجماعة يجب في حقهم الأذان أما المنفرد اختلف أهل بعين منهم ما قال بمشروعية تأذين المنفرد وأن المنفرد يسن له المؤسد يسن له أن يؤذن طيب ما الدليل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من راعي على جبل في راس شضية يؤذن بالصلاة وهذا يدل على أن هذا العمل عظيم هو أن الإنسان إذا كان منفردا فإذا أذن الله جل وعلا يعجب من فعله وقال بعض أهل العلم يؤذن إن كان في مكان لا أذان فيه على المنفرد المنفرد يؤذن إن كان في مكان لا أذان فيه قالوا ودليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعتب ربك من راعها قالوا وهذا الراعي كان في جبل على رأس شضية ولا يوجد أذانا ترك المكان فإنه يسرع للمؤثرد في هذه الحالة أن يؤذن بالصلاه والمساله ليس فيها يعني نص يتمسك به والأمر واسع والاقرب الله اعلم أن المؤثرد يسن له أن يؤذن ان المؤثرد يسن له ان يؤذن ولا يجب هذا لا يتعلق عموما ب مسائل الاحاديث سماؤنونی آنگانی قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله بطريق مكه ووكل ان بلال ان يوقظه للصلاه فرقد بلال ورقد حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس فاستيقظ القوم وقد فزعوا فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي حتى يخرجوا. نعم حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال إن هذا واذ به شيطان فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضعوا وأمر بلاداً أن يناذي بالصرات أو يقين فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم فقال يا أيها الناس إن الله قوض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير, غير هذا فإذا رقد أحدكم عن الصوات أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى, الى ابي بكر فقال ان الشيطان اتى بلالا وهو قائم يصلي ففاجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فاخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابابك فقال ابو بكر اشهد انك رسول الله هذا الحديث مثل هذا مثل الحديث الذي سبب وفيه قصه نوم النبي صلى الله عليه وسلم وكنا ذكرنا ان هذه او قصه ان هذه او قصه متعدده على القول الصحيح وأنها ليست قصة واحدة لأن كل من قال بأنها قصة واحدة تكلف لها الجمعة ودليله قوله في هذه الرواية وهي رواية زيد ابن أسلام وهذه الرواية إخوان مرسلة باتفاق رواة الموطة لم يصلها أحد من رواة الموطة وقد وصلها الإمام مالك في غير الموطة و قد جاءت, قد جاءت هذه الرواية وقد جاء ما يعبد هذه الرواية من متسلا من وجوه صحح كما ذكر ابن عبدالبر رحمه الله قلت ان الذي يدل على ان هذه القصة متعددة قوله عرص رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة وكنا ذكرنا الحديث السابق أن ذلك كان برجعه صلى الله عليه وسلم من خيبر ولا شك أن طريق مكة غير طريق خيبر فخيبر طريقها إلى الشمال إلى جهة ثبوك نحو الشام وأما طريق مكة فإنه يعني ينحني إلى جهنة الجنوب وهذا يدل على تعدد أو قصة في هذا الحديث دليل على تأنيه عليه الصلاة والسلام وأنه لما فاتته الصلاة وهي قرّة عينه عليه الصلاة والسلام تعلمون انا احب شيء للنبي صلی اللہ علیہ وسلم والصلاة قال حبب ایلی من دنياكم النساء وقیم وجعل قرّة عينه في الصلاة كان لا يثن ولا يرتاح ولا يستريح إلا إذا صلى عليه والسلام, ورغم أنه عليه والسلام قد فاتته وخرج وقتها بالكلية إلا أنه كان روایتی امام احمد من غير شك ويقيم و صلى كما جاء في الحديث الصحيح الحديث الحبشي الذي ذكرناه في الحصة الماضية أنه صلى غير عجل صلى في ركعتين السنة غير عجل وصلى ركعتين الفريضة عجل لماذا؟ لأن الإنسان يكون فازا لإخوان لأخذوها في فوسكم اذا انسان فدت صلاة خاصة مكان قلبه متعلقا بالصلاة سألو اللہ ان معلق قلوبنا بها بكل العبادات اذا فدت صلاة يفزع فيهرون الى الوضوح فيسرع فيه ثم يكبر ويصلي مسرعا لأجل فزع لكنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا لأنه يعلم بأنه انما يصلي في الوقت وليس خارج الوقت ووقت يعني متذكر للصلاة يعني وقت صلاته في وقت ذكره لها فإذا تذكرها فذلك وقتها وعليه أن لا يتسرع وعليه أن يتأنى في صلاته وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقوله يا أيها الناس إن الله قضى أرواحنا ولو شاء لردها بلينا في حير غير هذا فيه ذليل على أن النوم تقبض فيه الأرواح الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى وقد قال بعض أهل العلم أن الأرواح روحان روح النوم وروح الإنسان المتعلقة به فإذا انتزعت زوهقت روحه وانتقل إلى الآخرة ولنعلم دليلا على هذا ولعل الله جل وعلا وهو قادر على كل شيء الخبير العليم ربما يعني رفع عنا ارواحنا في نومنا فان شاء ردها علينا وان شاء امسكها وهذا ظاهر القرآن ولہذا علينا يا اخواني ان نرفع المظالم المتعلقة بنا قبل نومنا لأن الإنسان رحي يرغب وما يدري هل سيصبح حيا أم يصبح ميتا ولا علم عندنا أن أقول من هؤلاء أم من هؤلاء لذا وجب علينا جميعا أن نتحلل من المظالم قبل نومنا وعلينا أن نتحلل في قلوبنا من بغض إخواننا المسلمين وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي قَلْبِكَ اَيُّهَا الْمُسْلِمُ بُغْضًا لِأَخِكَ الْمُسْلِمِ نعم الموالات على قدر طاعة والموالات على قدر اتباع الناس لشرع الله جل وعلا واتباعه من السنة فأنت توالي أكثر من يتمسك بالشرع أكثر لكن أن تبغض الناس في قلبك هذا الذي لا يبغي أكوان ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل الذي يمر بين الصحابة فيقول هذا من أهل الجنة فرقبه بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وضاف عند فلم يجده يكثر من عمل الطاعات يعني العمل تعوى عادي فلما انتهى وقت ضيافته قال انشدك بالله ماذا تفعل غير الذي تفعل قال والله لا افعل غير الذي ترى الا انني لا اضع جنبي لا اضع جنبي عند نومي وانا احبل غلا لمسلم او كما قال غادي درجة عظيمة يا اخوان والانسان اللہ يحب ميت عبشا عليه الجو اللي فيه. أما ان احب فانه نہ و جربوها يا اخوان جربوها تجدون هذا الامر يعني في غاية لهمية لنسل مم يحب يرتاح بنفسه اسألوا عزوجه ان يصفی قلوبنا من الحقد والغل والحسن وكل آفات القلوب اقرأ نسيت ان اننبی ان الى امر وتعالف به الفقراء الاخيرة وقوله ثم الكفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأرجعه فلم يزل يهدئه كما يهدئ الصبي حتىنا وهذا يعني شيء حيث كيف يأخذ الشيطان رجلا مثل بلال في جلده وهوته وإيمانه فيهدعه ويهدئه بربل كم نقول نحن بالکل حساب في ذلك ولو ضرب الكبير بمثل هذا ماذا قطع النوم قالوا لأن الصبي يتعب بالضرب هذا علماء تربية يقولون الصبي يتعب بالضرب فينام بعد ذلك وهذا والله خطأ فإن الصبي يتنذذ بذلك الضرب هذا من عند الله جل وهذا لهذا تجدون يعني النساء والأمهات جزاهم الله خيرا ويتعبون مع أولادهم ستجد أحيانا المرأة يعني على ابنها تھوڑب بھی تھی جو